Si Oonan Mu Murray Suohwan Mu دل بدر الليل تمنص، أفتح أمامي وجب دل بدر قلبي في ظروعي راض، ما زلت أستطيع حمل شرب لكن... لكن عادي قال لي نشرب لكن الحبيب هو سوالي بقلبي. لا يوجد نظير إنسان لا في الهند ولا في لبنان لا يوجد نظير لا الهند ولا في والفنان قد هو فنان والناس كلهم